يا رب لا اب كل زوايا الدنيا بالحقاد جاذبي الدمك انت تسيطر على العاطفه انت مو بحتاج يا حسين الخلو كيف هذا العمر احرق حروف الشعر لا ما حروفك تندكر تدري لو ما صورتك في بالي كل تمر يعني مو راضي علي اللهم ضيع الاجر ملايه بالجناح يا حسره بالجنى حفظ للك والملك جبري الظل نازل إليك الله لا يحرمني منك سيدي والماما تيها العهد من مولدي يا بحر مليان عزوك برياء ومشهد المشايا هايا مواجهك يا حسين الخلق لا والله ما محتاج مالذي بالخلق محتاج قلبك عببي احنا نطور احنا نطور شرف نطل حوج والملايك والملايك بالجنى حطر ملك الملك جمري والمعسل نري تاخذني <تصفيق> لقرار يا مريض اشرب قيل هات قال لي معي شلانه شربك واللي ينعصط يد وبما تسمعي يقول حسين انذبح ضام وصعد صدره ضعيف <مالعارك> والله تظل لي والملايك بالجناح اضل للك الملك جيبر اضل نازل للك ومن عرفتك ذكرك بروح اجراء مع هجرتك يلي اخدم انبراء امت قلبك عبابي احنا نطوف احنا نتشرف نظر الحب جادل بي ال انت تسيطر على العاطفه واحنا كل تاير نشوف منو يا اخو لو رفع جرحك شعاره الله ينصر موقف الملايك بالجناح اي والله الله ايهو ضهيه والملائيه كبير جنه حفظه اللي لك الملائك جبريل ضيه لنازل لك ومن خلالك اعرفت سر البقاء والجلالك شفنا تسجدك اربلق زينبت ألف نعم قصة صبر وانت في المثاورة من اخراجيك انت <متحن> هو من <متحن> حسين <متحن> الغلوب ياه ولي والله احتاجك انت <متحن> هو من <متحن> احتاجه احنا بعد <متحن> بعد <متحن> بعد والملاء الجنا و الضوظ لئي الملك جبري و مو قضية حب نعيش و بالظماير نفهمه انت اكبر من ذك الله والدليل من السمه انت مصباح الغدا وانت السفينة والحمه بدون خنصر سجلت أروع بطلات الدماء والملايك في الجنة حفظ لك يا رب عبد الله والملايك في الجنة حفظ لك والملك جبريل والنازل لك تضحياتك والله ما رأيك حد <محط> سد معجزه تكبي الزمان مخلده انت من شفت الحياه كلها هذا ظلام جبت عباس وشعلت سراجك الْمَلَكِ جِبْرَ